هو عدم القيام للطاعة كره الله بيعاتهم فثبّطهم والعياذ بالله قال أهل العلم رحم الله إذا رأيت نفسك متكاسماً عن الطاعة فاعلم أن الله عز وجل لا يريدها لك والعياذ بالله ولا يوفقك لها الحسن البصري دخل عليه ولكن كره الله بيعاتهم فثبتهم نعم هذه الآية الحسن البصري دخل عليه رجل قوم قالوا إن لا لا نقدر على قيام الليل يا أخي تعلم المصيبة يعني الصراحة بيننا مصبتنا هم كانت مصبتهم قيام الليل نحن مصيبتنا الفجر يعني هم كانوا إيش والله إحنا ما نقوم الليل إحنا لا إحنا ما نقوم الفجر يا شيخ قيل الحسن البصري نحن قوم لا نقوم أو لا نقدر على قيام الليل فقال الحسن البصري قيدتكم ذنوبكم الذنب عبارة عن قيد، ثقل، ثقل كلما تعظم عليك الذنوب ثقلت عليك الطاعات واضح؟ كلما تعظمت عليك الذنوب ثقلت عليك الطاعات لهذا الصحابة ماذا كان عندهم اختبار الإيمان؟ الفجر لا يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق إيش رايكم فميزان الإيمان صلاة الفجر والعشاء علم؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يختبر بها الإيمان فإذا أنت لا تقوم على صلاة الفجر فعلم أن عندك خلل ما هو الخلل ذنوب تقيدك واضح لهذا المر يعني مصيبة يا أخي شوف شوف إذا كان النوم المر لا يستطيع النوم الم أريد أن أتكلم بفأده ما علم كم دقيقة معي للنهائي البرنامج ممتاز النوم كالموت خذوها فائدة لي ولك النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم أخ الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم أخ الموت بمعنى أنا حينما أنام كالميت أذن الفجر لما أسمعه ولا أقوم كأني ميت في سكرات الموت لا أقدر على الطاعة فالذي لا يستطيع مقاومة النوم للذهاب للطاعة لن يستطيع في سكرات موته أن يقول لا إله إلا الله ويقول طاعة لأن إذا أنت نوم ما استطعت أن تقاوم فكيف في سكرات الموت التي أكثر ما يعانيه المسلم من الآلام سكرات الموت لهذا إذا كانت النوم فيه لذة لكنه يشابه الموت في غياب, في غياب العقل ما تستطيع الطاعة فبالله اخبرني علم لهذا يعني نصيحة لي ولك ولمن يسمع الآن لا تفوض طاعة فإن يوم القيامة ستتحسر على كل ثانية فاتت من بين يديك ولا تنشغل إلا بطاعة المولى وإرشاد الناس للمولى ولا تنشغل بالخلق هذا أسلم ما تستطيع فعله ودع الناس ينشغلون بما ينشغلون وانت انشغل... اشتغل بطاعة المولى فإن الله عز وجل سيرفع ذكرك ولو بعد حين نعم علم نعم قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح